قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا ارسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر فَأَخَذْنَاهُ مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وَفِي عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُّ مِنْ شَيْءٍ أتت عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَمِيمٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حتى حين.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 فَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُشِيعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ فَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زوجين لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 121. إني لكم منه نذير مبين 122. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 123. إني لكم منه نذير مبين